عفته عفته حب من قلبي مسحته مثل واحد مسح من عين دمعته عفته عفته حب من قلبي مسحته مثل واحد مسح من عين ماتا. عفت عفت الحيل تعبني بعشرته ما لقيت من اليوم عرفته عفت عفت الحيل تعبني بعشرته ما لقيت من اليوم عرفته وطلع هجرم وخسارة ومو خسارة الحمد الله وشكرة بيت شنت وين وين هسة ولا ديّة بالقرار شايف الخير بغيابة برقة همّة وعذابة بعد ماريدة بحياتي حتى من كل شي حضرت عفت عفت حبّة من قوبي من عفت شفتك تغير وماتت تت رحت منا عدت وبحالك تركت شفته شفته مو وفيه مو كلمته عيني نادم على اليوم اللي عرفته وكنت خايفه خسره أي خسره خسرت من ضياب تفكر إيه كنت مسجون بغرامات أسرح نسيت ولا حب غرامة وطهرة وترك الماضي وعبره كنت مثل النفس ماله من رحت منا خناقتها عفته عفته قلبي مسحته عفته عفته عفت عفت